بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال افلح المؤمنون قال افلح المؤمنون في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةِهِمْ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةِهِمْ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزوانهم أما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فأولئك هم العادون الَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ الذين يرثون الفردوسهم فيها قالدون الذين يرثون الفردوسهم فيها قالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا جَعللهُ نُطُفَةً في قرار مكين ثم جنهُ طُفَةً في قور مكين ثمُ خَلَكَُ النُطُفَةَ عَ قَتَم فَخَلَقُونَعَ غَطًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ قَدَّرْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَكَسَوْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَونَ لا يظَامَ حمسَُّ أَن شَأنَّهُ خَلقًا آخَ فكَسَون ال لا يظَام حمسَُّ عي شَأنَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتونَ ثُمَّ إِنَّ دَأَتَ ذَلِكَ لَمَيِّتونَ ثُمَّ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا